يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن ع... شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كل سلامه من الناس عليه الصدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميط الاذى على الطريق صدقه الحديث رواه الامام البخاري ومسلم هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يجب على الإنسان تجاه نفسه وجسده من أن يحمي نفسه ويحصنها من السوء ومن البلاء حيث يتصدق عن كل جزء وكل عضو من اعضاء جسد جسده لان الصدقة تدفع السوء كما ورد ذلك في الاثر ولأن الإنسان بهذه الصدقة يحصن نفسه ويكون ذلك سببا في دفع السوء عنه فإن صنايع المعروف كما جاء في الأثر تدفع مصارع أو تمنع مصارع السوء ولما كان كل جسد, جسد كل عضو من اعضاء الانسان هو نعمه انعم الله بها عليه وفضل تفضل الله به عليه وله دور في حياته واثر في عبادته استوجب ذلك ان يتصدق الانسان عنه ثم إن هذا الحديث بين لنا امرا هام وهو أن الصدقات قد تكون بالمال وقد تكون بالفعل وقد تكون بذكر الله سبحانه وتعالى وربما كان ذكر الله جل وعلا هو أفضل وخير الأعمال كما مر بنا في الحديث السابق وبهذا الحديث إشارة إلى ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة يعني كل قطعة وجزء خاصة ال عظم الموجود في الجسد العظام التي يتركب منها جسد الإنسان وإن كان السلامة أول ما أطلقت على عظم في فرسا البعير يعني في قدمه هذه العظام التي يتصل بعضها ببعض وتكون بمثابة المفاصل يتحرك بها الجسم اذ لو كان الجسم مكونا من عظمه او من عظام كبيرة لما تساهل امر حركته فكان ذلك من نعم الله تعالى عليه حيث جعل الإنسان قادر على أن يحرك جسده وبعض جسده وبعض أطرافه دون صعوبة أو شدة لذلك كان هذا التسخير من الله تعالى يستوجب شكره سبحانه وتعالى على ما أنعم فجاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الاعضاء مقابل ما تقدمه للإنسان من حركة ويسر وسهولة تتطلب منه أن يتصدق عنها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه ووهبه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض اساليب الشكر التي تفيد الانسان وربما اغنته عن صدقه المال فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين فهذا يعد صدقه وهذا يكون في حق من يتولى الفصل بين الناس كالقاضي والحاكم وغيرهم ممن يقومون بشؤون الناس ويقدمون لهم الحقوق أو يحاسبوهم على أعمالهم فإذا تحين الانسان العداله وحرص على ان يقدمها للناس فان هذا الحرص يعد بمثابه الصدقه لان فيه تعديه الخير الى الاخرين وكل ما يفيد منه الاخرون يعد بالنسبة لعامله صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة اي بمثابة الصدقة وتعين الرجل على او في دابته يعني تساعده على ان يفيد من دابته خصوصا اذا كانت هذه الدابة مستعصية عليه. فإمساكك له أو إمساكك لدابته من اجله ليركب عليها أو ليحمل عليها أو أن تعينه على وضع المتاع عليها أو أن تعينه على ركوبه عليها كل هذه لما كانت أعمال خيرية يتقد يعني يتعدى فيها النفع او يتعدى بها النفع الى الاخرين كانت بمذابة الصدقات كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته صدقه فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه ايضا وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على على سبيل التمثيل والصدقات فيها لا تقتصر على هذه الأعمال وإنما تتعداها إلى غيرها من الأعمال التي ينتفع بها الغير ينتفع بها الأشخاص الآخرين وما دام هناك رفع سواء كان ماديا او كان معنويا، فانه بمثابة الصدقة وهو يدلنا على ان اعمال الخير كلها تصلح ان تكون وسيلة ومادة للصدقة بالمفهوم الشرعي يعني الخير الذي ينتفع منه صاحبه بأن يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه ثم قال والكلمة الطيبة صدقه يعني أن تكلم أخاك بكلمة طيبة فهي صدقه ومن أفضل الكلام الطيب إفشاء السلام فعندما تبشي السلام وتبدأ الناس بالسلام وتطلق السلام على من عرفته ومن لم تعرف تكون بهذا قد تصدقت عليه، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة هي صدقة لانها محل ثواب يعود على صاحبها بالنفع ولذلك جاء في بعض الروايات ان من خرج من بيته يريد المسجد فيخطو مشيا الى المسجد يكتب له خطوة ترفع له بها درجة وخطوة تحط بها عنه سيئات وقد يبلغ المسجد وقد محيت سيئاته وكتبت له حسنات ثم اذا دخل المسجد وجلس فيه تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في المسجد مقيما لم يحدث ما دام متوضئا طاهرا فالملائكة تصلي عليه ويكتب له اجر الرباط اذا جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين أن من وجوه اكتساب الحسنات أن تميط الأذى عن الطريق ومعنى تميط يعني تزيل الأذى كل ما يتأذى به الناس سواء كان ماديا أو كان معنويا فاليوم مثلا الناس في الشوارع قد تكون هناك من المؤذيات الماديه ان يلقى في الشوارع الحجاره او القمامه او كل ما يكدر الناس و يثيرهم ويشمئزون منه كل ذلك يعد من الاذى الذي ينبغي للمسلمين ان ينظفوا منه الطرق ومن ذلك ايضا الاذى المعنوي كما يلاحظ حيث ان بعض الناس قد يرسلوا اصوات الموسيقى والغنى والكلام البذيء أو الصور الكئيبة أو الصور المثيرة أو الصور التي تثير حفيظه الناس كل هذا يعد من الأذى الذي يصادف الطريق فرفعه وحجبه وازالته عن المسلمين هي ايضا من الصدقات كما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وتميط الاذى عن الطريق صدقه وقد عرفنا في درس نار ان اماطه الاذى عن الطريق شعبه من شعب الايمان حتى قال بعضهم يعني انها من احط درجات او انزل درجات الايمان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فسماها ادنى شعب الإيمان وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنها تكسب صاحبها الثواب ولذلك قال وتميط الأذى عن الطريق صدقا فهذا الحديث يعني بين لنا وجوه الصدقات وان هذه الصدقات لا تقتصر فقط على انفاق المال وانما تعتبر من حيث النفع الذي يكتسبه الناس من العمل الذي يقوم به العامل فكل عمل يقدمه الإنسان يستفيد منه الآخرون ويكتسبون منه ما يعود عليهم بالنفع أو ما يمنع عنهم الضر أو ما يدفع عنهم الأذى كل ذلك يعد من الصدقات فالصدقات أعم من أن تكون مالا وقد عرفنا فيما عرضناه لهذا الحديث من تفصيلات ان وجوه البير ووجوه الخير الكثيرة التي شرعها الاسلام كلها تصلح ان تكون مصدر للصدقات بل ان الانسان اذا عمل العمل يعود عليه بالنفع بحيث يغنيه عن الاخرين وبحيث لا يحتاج فيه الى غيره وان كان هو المستفيد فهذه ايضا تعد من الصدقات التي يفيد منها المسلم كنا وقفنا في درس ماضي في شرع هذا الحديث عند قوله المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين عن ابي موسى يعني الاشعرية رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم صدقه قالوا فان لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق يعني بما زاد فيكون بهذا قد حصل او قدم الصدقة حتى لو كان العمل الذي يعمله والذي يقوم به لا يتمكن من ان يتصدق منه لانه في حدود كفايته نقول ان هذا يعد ايضا من الصدقة لأنه ما دام كفى نفسه وأغناها عن عن غيره فهو كأنه استغنى بما يعمله فتصدق بذلك على نفسه قال فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمل بالخير او قال بالمعروف قالوا فان لم يفعل قال فليمسك عن الشر فكل ذلك صور من انواع الصدقات قال وخرج ابن حبان في صحيحه وقد سبق ان عرفنا ان ابن حبان كتاب ألفه رحمه الله وكان من أعجب الكتب تعليفا ومن أصعبها ترتيبا حيث رتبه على منهج فلسفي وسماه بالتقاسيم والأنواع هذا اسم كتابه إلا أن علماء الحديث من بعده علوا بهذا الكتاب وأعادوا ترتيبه وفق كتب الجوامع وعرف باسم صحيح ابن حبان قال وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم من ابن آدم صدقة على كل مسلم من ابن آدم على كل منسم أحسن على كل منسم من ابن آدم صدقة كل يوم فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا نعم ومن يطيق هذا يعني أن يتصدق عن كل جزء من جسمه وخصوصا قد مر بنا أن سلام الإنسان عددها ثلاثمائة وستين او ثلاثمائة وسبعين منسم قال من يطيق هذا فقال وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه والحمل على الضعيف صدقه وكل خطوة يخطوها احدكم الى الصلاة صدقه اذا فالصدقات متنوعة وأعمال البر والخير كثيرة ومسالكها متعددة ويستطيع الإنسان من خلال ما يعمله من وجوه البر أن يغطي هذه الصدقات على هذه المناسب نعم نعم صدقة يعني هنا المراد بها الإفراد يعني تكون العمل فيها يكون بمذابة فيه أن يتصدق الإنسان بالصدقة الواحدة من أجل أنه يعدد هذه الصدقات حتى تغطي حاجة جسد قال وفي رواية على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو, كل أو صلاة فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به فقال إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة وحملك على الضعيف صدقة وإنحاؤك القذره عن الطريق صدقة أو صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة بمعنى صدقة وفي رواية للبزار أو في رواية البزار يعني التي ذكرها في كتابه المسند قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال الصلاة وقال بعضهم يزيد بالميسم وقال بعضهم يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم وهو العلامة إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله جل وعلا وهو يتطلب شكر الله على ما أنعم فيجب على أن العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا وهذا هو المراد بقوله وعليه عليه صلاه كل يوم لان الصلاه تحتوي على الحمد والشكر والثناء يعني بمعنى الدعاء وبمعنى الشكر قال ويروى من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نعم قال وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل سلامة وعلى كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك ركعة الضحى يعني إذا صلاها فإنها تقوم بمقام هذه الصدقات التي يحتاجها الجسم لأنها زيادة أو لأنها صلاة نافلة ولأنها زيادة على الواجب ولأنها كما جاء إنها صلاة الأوابيل فاستوجبت هذا الفضل قال ويروى عن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم صدقة قيل فإن كان لا يجد شيئا قال أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا قال بلى قال يعطي من قليله وكثيره وان بصرك للمنقوص بصره صدق يعني أن ترى لمن لا يرى وأن تعينه على الرؤية بص صدق وإن سمعك للمنقوص سمعه صدق يعني كونك تعينه على ما يسمع وعلى ما يرى قال وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي اللي هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن ادم الا عليها صدقه في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل يا رسول الله من اين لنا صدقه نتصدق بها قال ان ابواب الخير لكثيره والتحميد والتكبير والتهليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الاصم وتهدي الأعمى وتدل المستدلة على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة صدقة منك على نفسك كأنك تشكر الله تعالى بهذه الأعمال التي تقدمها للناس على سبيل الخير قال فقوله صلى الله عليه وآله وسلم على كل سلامة من الناس عليه صدقه قال أبو عبيد وهذا يعني في كتابه الغريب الغريبين قال السلامة في الأصل عظم يكون في فرس البعير قال فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة يعني عليه ان يشكر الله على ذلك بان يتصدق عن هذه النعم التي وهبها الله اياها قال يشير ابو عبيد إلى أن السلام اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبه الى إلى الآدمي وغير الآدم وعلى ذلك يكون معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدق وفي الحقيقة إن قصره على العظام على اعتبار أنها هي الأصله في تكوين الجسم وإلا فإن الأمر قد يتعدى إلى الأعضاء وقد لا تكون هذه الاعضاء يعني مختصرة عن العظام كما ذكر فيما مضى أن العرق وأن العصب أيضا هي من أعضاء الجسم التي تحتاج إلى أن يتصدق الإنسان عنها تحصينا لها وحفظا لها واستمرارا لعطائها فان هذا مما اوجبه الله تعالى على الانسان ويسر له ان يشكر الله على ذلك باي وسيلة من وسائل الشكر سواء كان بالقول او بالفعل او بهما معا قال وقال غيره يعني غير ابي عبيد السلام عظم في طرف اليد والرجل وكني بذلك عن جميع عظام الجسد والسلام جمع وقيل هو مفرد يعني إذا قلنا جمع كأنه جمع لا مفرد له فيكون اسم جمع أو أن السلام مفرد يعني يجمع على سلامات قال وقد ذكر علماء الطب ان جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسي مانيات السمسي مانيات وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس مئتان وخمسة وستون عظمة والباقي يعني عظام صغار لا تظهر تسمى السمسمانية قال وهذه الأحاديث تصدق أو هذه الأحاديث تصدق هذا القول ولعل السلام عبر بها عن هذه العظام الصغار كما انها في الاصل اسم الاصغر او اسم لاصغر ما في البعير من العظام قال ورواية البزار لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يشهد لذلك يعني لانها اصغر ما في البعير من العظام حيث قال فيها او ستة وثلاثون سلاما قال وقد خرجه غير البزار وفيه أن في ابن آدم ستمائة وستين أضمن قال وهذه الرواية غلط وفي حديث عائشة رضي الله عنها وبريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه ذكر ثلاثمائة وستين مفصلا يعني هذه هي والمفاصل إنما تكون على رؤوس العظام ومعنى الحديث إن تركيب هذه العظام وسلاماتها من أعظم نعم الله تعالى على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك وقال عز من قائل قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقال جل من قائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فكلها آيات يمتن الله تعالى بها على عباده إذ أنه سوى أطرافهم وأكمل أجسادهم فلم تكن ثمة عاهه في الإنسان تعيقه عن الحركة وقال جل من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهذا بعض النعم التي أنعم قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما, كيما تشكر وقرأ الفضيل يعني الفضيل ابن عياب أحد العباد وأحد العلماء قال وقرأ الفضيل ليلة هذه لاية فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بدت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما هل بدت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب يعني من ذكر سائر أعضاء الجسد وما تحتاجه إلى شكر الله تعالى بإنعامه قال وروى ابن ابي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا بسط إن رجلا بسط له في الدنيا وبسط له من الدنيا يعني اعطي من المال فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل واذني عليه ان رجلا بسط له في الدنيا لس بسط له من الدنيا إن رجلا بسط له من الدنيا يعني اعطي من المال ثم انتزع ما في يديه يعني ثم سلط عليه او ثم تلف وهلك ما في يديه يعني عاد فقيرا بعد ما كان غنيا قال فجعل يحمد الله ويذني عليه حتى لم يكن له فراش الا بوري قال البوري هو الحصار الحصير المنسوج وهي كلمه خارسيه يعني ما كان عنده من متاع الدنيا الا, إيه؟ إلا حصير قال فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط للاخر من الدنيا فقال لصاحب البوري ارايتك أنت على ما تحمد الله عز وجل فقال أحمد الله على ما لو أعطيت به ما اعطي الخلق لم أعطهم إياه قال وماذا قال أرأيت بصرك أرأيت لسانك أرأيت يديك أرأيت رجليك يعني صاحب هذا البساط كان يحمد الله تعالى على النعم التي أنعم الله بها عليه يقول لو أنه اعطي المال ربما شغله المال عن ايش عن ذكر الله عز وجل هذا ما أراد به رحمه الله من معنى حاله بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول الصحة غنى الجسد الصحة غنى الجسد ولذلك من أعطي الصحة عليه أن يحمد الله ويثني عليه قال أبو علي يونس بن عبيد أن رجلا شكا إليه ضيق حاله فقال له يونس ومعنى ضيق حاله يعني حاجته وفقره قال اي ان لك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة الف درهم يعني لو انك قيرت بين البصر وبين مئة الف درهم ايه تختار لا شك ان العاقل يختار البصر فقال الرجل لا يعني انا ما اقبل مئة الف لانه عاقل يعرف نعمة البصر قال فبيدك مئة ألف يعني ايسرك انك أنك لو اعطيت مقابل يدك مئة ألف درهم قال لا قال فبرجليك قال لا قال فذكره نعم الله عليه يعني إذا فعليك أن تحمد الله على ما أنعم عليك وأنه خلقك سويا وأنه خلقك إيه سويا. فقال يونس ارى عندك مئين الوف وانت تشكل حاجه يعني انت اذا بما عندك تملك الملايين لان هذه النعمه التي عندك لو سخرتها لكانت مصدر من مصادر كسبك وحصولك على المال الذي تريد